بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وثم أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن بعض النعم التي ينعم الله عز وجل بها على من يشاء من عباده وذكرنا أيضا في طرف من تلك الحلقات أن بعض الناس كلما زاد الله تعالى عليه في النعمة ازداد هذا المرء في المعصية وكلما قال الله تعالى عنه نعمته تجد ان هذا المر لا يجد اصلا تلك النعم التي يعطي الله تعالى بها لعل لاقف معكم اليوم وقفة فريعة على امرأة لها امر عجب قد وقع لها مع النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحة ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقف في يوم من الايام في الطريق وكان معه عطاء احد سلامي له فالتفت ابن عباس عطاء ثم قال له الا اريك امرأة من اهل الجنة فعجب عطاء امرأة من اهل الجنة وتمشي بيننا في الارض تأكل من طعامنا وتشرب من شرابنا وسلبس من لباسنا وتمشي في اسواقنا وهي من اهل الجنة اين تلك المرأة التي هي من اهل الجنة فوقف ابن عباس جثيرا ثم مرت امرأة عجوز سوداء وقال ابن عباس لعطاء تلك المرأة امرأة من اهل الجنة قال عطاء وكيف فقال ابن عباس ان هذه المرأة جاءت قبل سنين الى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل وفاته دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو بين اصحابه فاذا هي قد عظم مصابها وكبر, وكبر كربها فوقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم ثم انفجرت باكية من حر ما تجد قالت له يا رسول الله يا رسول الله اني امرأة اصرع يعني يصيبني الصرع واني اذا صرعت وتكشف يا رسول الله فادعو الله تعالى أن يشفيني من ذلك فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليها فإذا امرأة مريضة تحتاج إلى علاج فقال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى لك فشفاك وإن شئتي صبرت ولك الجنة فلما سمعت المرأة قوله الجنة قارنت في نفسها بين جنة عالية قطوفها دانية تنظر فيها إلى وجه الرب جل جلاله وبين هذه الدنيا الفانية التي إن لم تموت اليوم فيها ماتت من غد فقالت يا رسول الله لي الجنة إن صبرت قال نعم قالت بل أصبر يا رسول الله يبقى المرض ولأبقى أسرع ولأبقى لا أتمسع ولا أتزود ولا أرزق بأولاك والناس يخافون مني ولا يجالسونني لكن ما دام أن نهاية هذا الصبر هو الجنة بل أصبر يا رسول الله فتكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فمضت المرأة فلما وصلت الى الباب رجعت فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم ما تريدين قالت يا رسول الله انا اخذر ولكني يا رسول الله اتكشف انا اذا طلعت يا رسول الله اتكشف امزق ثيابي يا رسول الله فادعو الله تعالى لي ان لا اتكشف انظر وانظري الى حرثه على الستر قالت يا رسول الله ادعو الله تعالى لي ان لا اتكشف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان لا تتكشف فكانت المرأة بعد ذلك تفرع وهي مشتودة عليها ثيابها أيها الإخوة والأخوات هذه المرأة كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء رفع يديه إلى الله جل وعلا ثم دع الله تعالى أن يكشف كربها ويرفع مصابها عندها تعيش كما يعيش الناس تأكل وتشرب وتنام وتلبس تمشي في الأسواق وتتزوج وترزق بأولاد وتجالس النساء وتفعل ما تشاء كما يفعل الناس لكنها لما قيل لها إن ذك الجنة ببلوائك صبرت على ذلك فكان لها الجنة بإذن الله ولنا أن نقف مع أنفسنا وقفة يسيرة انظر إن شئت إلى جموع من الناس اليوم ممن ابتلاهم الله تعالى بأنواعنا الأمراض بعض الناس ابتلي بمرض في جسده أو ابتلي بمرض لبعض أولاده بعض الناس قد أخذ منه بصره فلا يرى بعض الناس أخذ منه لسانة فلا يتكلم أخذ منه سمع فلا يسمع إلى غير ذلك من الأمور السؤال أيها الحبه الكرام ما هو حال هؤلاء الناس الذين أخذ الله تعالى منهم هذه النعم بعض الناس إذا أخذ الله تعالى منه هذه النعم بدأ يتجزع وكأنه هو أكبر مصاب في هذه الدنيا وإذا أراد أن يقارن نفسه مع غيره لم ينظر إلى من هو أشد منه إصابة ومرضا. وإنما نظر إلى من هو صح منه وأكثر صحة وأحسن حالا فتجد أنه مثلا لو قطعت يده لبدأ ينظر إلى الناس الذين لم تقطع شيء من أيديهم لكنه لا ينظر إلى فلان المشلول الذي قد شلت أجزاءه الأربع مثلا أو ينظر إلى فلان الثاني الذي لم يخلق أصلا له يدان أو ينظر إلى الثالث أو الرابع فتجد أنه لا ينظر إلى من هو أدنى منه وإنما ينظر في الغالب إلى من هو أعلى منه أذكروا أنه ذهبت مرة إلى أحد المستشفيات هذا المستشفى يوجد فيه يسمى مستشفى النقاها هذا المستشفى فيه الذين قد يؤس تقريبا من علاجهم قد يئس البشر من علاجهم وإن كان الله تعالى على كل شيء قدير هذا المستشفى فيه مجموعة من المرضى الصحيح منهم الذي يحسده أصحابه على حاله هو الذي يستطيع أن يحرك رأسه أما البقية فهم مصابون بشلل تام لجميع الجسد ما يتحرك فيهم شيء اما مصاب بحاج السيارة كثر ظاهره او اصابه في نخاعه او اصابه في غير ذلك من اجزائه المهم انه على السرير يقلبونه كما يقلبون الجنازة الا انه يعي ويعقل ويسمع ويرى دخلت مرة الى هذا المستشفى مررت باحد الاسياب فاذا بالهاتف يرن في احدى الغرف دخلت الى هذه الورفة فاذا فيها شاب تغطي جميع جسده وجميع جسده مشلول ما يتحرك منه إلا رأسه فقط يميل به هكذا وهكذا يعني لو أنك أخذت فأسا ثم قطعت قدميه إلى أن تصل إلى هنا ما يشعر بشيء أبدا أصلا ما يدري أنه خرج منه بول أو غائط إلا إذا شم الرائحة ألم بذلك يلبسونهم حفاض كالأفطال ويقلبونهم كل يوم على جنب أيمن على الأيسر على بطنه على ظهره كما تقلب الجنازة المقصود أيها الأحبة لما دخلت عليه فإذا بالهاتف يرن وإذا هو مغطى إلى حلقه وقد نزع الجميع ملابسه ووضع تحته شيء من البخار والإسفنج وغير ذلك حتى ما يتآكل جسده مع طول المقام التلفون يرن فأخذت السماعة قال يا شيخ أدرك السماعة فأخذتها قال ضعها عند أذني ما يتحرك هكذا وضعتها عند أذني ثم قربت الوسادة تمسك هذه السماعة تكلم شلمتين او ثلاث اظنها كانت امه او اخته او نحو ذلك ثم انتهى ثم ابعد رأسه وقليلا قال يا قلت نعم قال ارجع السماعة مكانها اخذتها ثم عدتها الى مكانها ثم سألته قلت له كم عمرك قال عمري اربعون سنة قلت له منذ متى وانت على هذه الحال فقال انا منذ عشرين سنة وانا مقعد اثير على هذا السرير منذ عشرين سنة، منذ أن كان عمره عشرون سنة في اول شبابه، اصيب بحادث سيارة فجأة، ثم لا زال على هذا السرير إلى الآن بلغ عمره أربعين سنة وهو على هذا الحال. تخيل نفسك ايها الاخ الحبيب وإيذ ولفت الكريمة. لو كنت في مثل حاله، لو كنت في مثل حاله. بعض الناس الآن يصاب زكام، يصاب ألمًا في اصبع فيقطع، أو يصاب بحمى، أو يصاب بصداع أو نحو ذلك. ثم يبدأ يتأثف ويشعر بأنه مصاب بمصيبة عظيمة وينسى أن هناك من هو أشد منه مصابا بل حدثني أحد الإخوة قال ذهبت إلى أحد هذه المستشفيات ممن فيها أمثال هؤلاء قال فسمعت صياحا في إحدى الغرف وأنا في أحد الممرات قال فتوجهت إلى تلك الغرفة قال فلما دخلت إذا فيها شاب أيضا مصاب بشلل تام لكنه يصرخ من ألم في بطنه والمسكين يحرك وجهه ولا يستطيع أن يحرك أعضاءه قال فسألته الممرض الذي عنده قلت له يا أخي لماذا لا تعالجونه ما باره يصيح فقال هذا مصاب مصاب بشلل ومصاب بثلاث في الأمعاء وكلما أطعمناه غديناه أو عشيناه يصاب بمثل هذا العسر في الهضم لمدة ساعتين أو ثلاثة يتألم شديدا حتى يهضمه يقول صاحبي فقلت لهذا الممرض لا تعطوه شيئا دسما جنبوه أكل اللحم والأرذ ونحو ذلك أعطوه شيئا يسيرا من الخضروات ونحوها يقول فنظر إلي ذاك الممرض ثم قال ماذا نعطيه خضروات أتدري بالله عليك ماذا أعطيناه قلت له ماذا أعطيتوه قال والله ما ندخل إلى بطنه إلا كأس حليب فقط من خلال الأناديب الموصلة بأنفه كأس حليب في الصباح كأس حليب في الظهر كأس حليب في المساء فقط وكل هذه الآلام التي تراها لأجل أن يهضم هذا الحليل أيها لحده الكرام نحن إذا رأينا ينفى بهؤلاء ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة لماذا رب العالمين يفاوت بين الناس تريد أن هذا يعطيه رب العالمين غنى لكنه يبتليه بمرض هذا يبتليه ب... ب... بالفقر لكنه يجعل له فحة ويجعل له تمكن ويجعل له جمال إلى غير ذلك يقول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لما ليستخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون لكن العبد اذا اصيل بمثل هذه المصائب، لا بد ان يتخيل دائما انه يتعامل مع رب كريم يسمع دعواته ويجيب اناته ويرى بكاءه ويسمع حسراته فتجد ان هذا العبد اذا تخيل ذلك اجره الله تعالى على هذا اجرا عظيما استمع مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله تعالى لأهل البلاء ودوا لو أن جلودهم قربت بالمقارير أهل العافية الذين ما أصيبوا في, في دنياهم بشيء من البلاء إذا رأوا ما يؤتيه الله تعالى يوم القيامة لأهل البلاء من الأجر العظيم قالوا يا ربنا يا ليتك في الدنيا أصبتنا بمصائب عظيمة يا ربنا حتى توتينا مثل أجورهم وجاء في بعض الأحاديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمتمائة عام لماذا؟ لأن الغني عنده أموال فيحاسب عليها قد يحاسب عليها فيحاسب أيضا معها على رشاوي وعلى ظلم، على أكل ربا وعلى أكل أموال الناس أو غير ذلك أما ذلك الفقير أصلا يحاسب على ماذا؟ هو أصلا ما عنده شيء يحاسب عليه لذا أيها الحبة مهما أصابك الله تعالى من بلاء سواء من مرض أو من عقم أو من بلاء في مالك أو في ولدك أو في غير ذلك لا بد أن تستشعر دائما بأن هذه نعم أنعم الله تعالى بها عليك وليست بلاء لأن هذا البلاء الذي يؤدي بعد ذلك إلى أجر عظيم هو في الحقيقة نعمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل له له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ثم قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يؤجر على كل مصيبة ثم قال حتى على الشوكة يشاكها له فيها أجر يعني لو أنك تمشي ثم أصابت رجلك شوكة فإنك بذلك يكتب لك حسنات إذا حسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولكن أيها الأحبة ينبغي أن ننتبه لأمر عظيم هذا الأمر ليس هو للمرضى لا بل هو الأصحاء علي أنبه عليه قبل أن أختم بعض الناس يقول الإخوة إذا زاد الله تعالى له في النعم أعطاه مالا مثلا الله جل وعلا يعطيه المال ثم ينظر هذا العبد يستعمل هذا المال في معصية أم في طاعة فإن استعمله في طاعة بدأ يبني به مساجد ينفق منه على أيتام يتصدق منه يطبع به كتبا إسلامية ينسخ به أشرطة إسلامية في الحديث والذكر وقراءة القرآن إلى غير ذلك ثم يوزعها على الناس ينفقها في سبيل الله يعطيها للمجاهدين إلى غير ذلك لا شك أن الله تعالى يبارك له في ماله ويوسع له في رزقه ويبيض وجهه عند العرض عليه لكن بعض الناس لما آساه الله تعالى مالا بدأ يختار أجمل البغايا والمومسات، ثم يبيث مع هذه ليلة وهذه ليلة ويفتخر يقول أنا فعلت بفلانه وفلانة لأن عنده مال يستطيع أن يغريهن به وينسى أن هذا المال ممن هو من من عنده خزائن السموات والأرض يستطيع جل وعلا أن يأخذهم منك في لحظة واحدة. بعض الناس يوسع الله تعالى عليه في المال فلا يزال يدخل إلى المراقص، إلى البارات، إلى أماكن الفساد. يشرب أغلى أنواع الخمر، ويواقع أجمل النساء، ويفتخر بذلك لأن الله تعالى أعطاه مالا. بعض الناس يعطيه الله تعالى المال فلا يزال يعمل به في الربا، إما من خلال البنوك الربوية أو من خلال غيرها. وينسى أن الله تعالى هو الذي أعطاه هذا المال، وأن الله جل وعلا قادر على أن يأخذ منه في أي لحظة. لذلك لما بين الله تعالى النعم التي ينعمها على عباده قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وبعض الناس ولا حبة يوسع الله تعالى له أحيانا فالصحة تجد أنه أعضاه قوة في بدنه يداه تتحرك كما يشاء قدمه تتحرك كما يشاء رأسه عيناه أذناء إلى غير ذلك يتفلم بلسانه كما يشاء أو تجدها احيانا لا يصاب بمرض يذهب إلى الطبيب يقول الطبيب لا أنت جسمك جيد لست مصاب من في الرئة ولا في الدم ولا في الكبد ولا غير ذلك احيانا تعجبه نفسه فيكون كما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى متى أرآه استغنى لما وسأ الله تعالى عليه النعمة بدأ هذا العبد يستغني بنفسه عن ربه عز وجل ويقع في المعاصي. وبيكون مثالاً. الآن لو أن العبد يجلس مسلول شلل سام يستطيع ان يزني؟ لا. لكن لما أعطاه الله تعالى قوة في يديه وقدميه وجسده بدأ يقع في الزنا. الآن الشخص المخلوله يده ما يستطيع أن يتحرك. يستطيع أنه يدق العود أو يعمل على آلات العزف الموسيقية ما يستطيع هو اصلا مشلول لكن لما اعطاه الله تعالى قوة في يديه بدأ يفعل مثل هذه المعاصية. الآن الأعمى. الأعمى هل يستطيع أن يساعد على محرمة؟ هل في في حياتكم رأيتم رجلا أعمى؟ قد فقد فقد البصر وقد أتا إلى فلم خليع أو إلى امرأة ترقص أو إلى امرأة تمثل أو نحو ذلك وبدأ ينظر إليها. طيب هو أعمى أصلاً؟ قد أخذ الله تعالى عنه بصره. هل سمعتم يوما عن رجل أصم لا يسمع وبدأ يستمع إلى ما عازف الألحان وإلى الأغاني؟ لا يستطيع أصلاً أو إلى إنسان أبكم لا يتكلم وبدأ يغتاب الناس لا. لكن بعضنا سعتاه الله تعالى بصرًا. وسمعا ولسانا وأعطاه بعض القوى بدأ هذا العبد بعد ذلك يعمل فيها بالمعاصي ولي وقفه مهمة عند حديث عجيب وهو عبد بن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جلس مرة مع أصحابه كما قال عبد الله بن بسد قال عبد الله هذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم معنا يوما قال فأخذ كفه ثم بسق فيها قال ثم حرك بساقه بطرف أصبعه ثم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك ونفخت فيك الروح مشيت بين برديك يعني لبست أحسن استياب مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت يعني جمعت الأموال والصحة والجاه ومنعت نفعها عن الناس وعن نفعها لنفسك قال فجمعت ومنعت قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزل بك الموت قلت أتصدق وأن أوان الصدق هل تتصدق أين تصدقك قبل ذلك أيها لحبه الكرام متى يتذكر الإنسان هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه يتذكرها في الغالب إذا وقف بين يدي الله تعالى أو إذا نزل به الموت ثم بدأ بعد ذلك يبكي ويقول يا حسرة على ما فردت في جنب الله ولعلي اختم بهذه القصة العجيبة يقول لي احد الاخوة هو جار لي يقول في يوم من الايام اتصل بي احد ابناء التجار قال يا شيخ ابونا مريض ونريدك ان تأتي وتقرأ عليه شيئا من القرآن وتتحدث معه يعني تذهب بعض ما في قلبه من الكربة ونحو ذلك يقول فذهبت الى بيتهم فاذا قصر واسع واذا فيه من المسابح وفيه من الملاحق وفيه يقول قصر واسع من احسن ما انت قال فدخلت فلما عرسوا ندخل إلى الغرفة أبيهم أمسكن الأبناء فقلت لهم أبوكم مصاب بماذا ما هو المرض الذي قد أصابه فقال يا شيخ أبونا مصاب بتليف في الكبد وبسرطان في الدم والطبيب يقول إنه سيموت إن إذا نعاش أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة هي كثير سيموت قلت لهم طيب كم عمره قال عمره الآن ستون سنة يقول الصاحب يقول فدخلت على الأب فإذا هو على فراشه وإذا هو لا يزال فيه بعض قوته يعني لم, لم يقع بعد وقوعا ثاما قال فجلست عنده فأمر أولاده بالخروج من عنده فجلست أنا عنده قال فلما جلست قلت هل تشاء أني أسمعك شيء من القرآن أو أقرأ عليك الرقية الشرعية ونحو ذلك فقال آه يا شيخ قلت ما بالك فقال يا شيخ أنا قد مضى لي الآن ثلاثون سنة وأنا أجمع هذه الدنيا من كل مكان وكلما قالت نفسي يا فلان أنت ضيعت صلواتك وأن شغلت عن قراءة القرآن وعن الصوم النافلة وعن التقرض إلى الله حج عمره يعني ألتفت إلى دينك أنت جمعت من الأموال شيء الكثير يقول كلما قالت نفسي ذلك قلت لا أنتظر حتى يصل عمري إلى 60 سنة ثم أعطي نفسي تقاعد وأبدأ أتمسع بالمال إلى أن يصل عمري إلى 90 أو 100 سنة يقول ثم يا شيخ نزل بي هذا المرض الذي لا أدري عنه وكان أولاده لم يخبروه في المرض يقول نزل بي هذا المرض وأنا ما أدري عنه أولادي يقول إن إنها التهابات والصيربات في الهضم وأنا ما أدري عن ذلك أظنه شيء أكبر ثم بكى ثم قال هل رأيت أولادي هؤلاء الذين قد جاءوا بك لأجل أن تقرأ علي قلت نعم جزاهم الله خيرا ما بالهم قال بل أسأل الله لا يجزيهم خيرا قلت لماذا فقال بالأمس أطالوا الجلوس عندي وأنا مريض فأردت منهم أن يخرجوا فتصنعت النوم أغمطت عيني كأني نائم يقول فلما أغمطت عيني كأني نائم حتى يخرجوا بدأوا يتحدثون عن تركتي عن أموال التي سأتركها لهم بدأوا يتحدثون عن تركتي وأموالي يقول ثم بدأوا يقسمونها بينهم حتى اختلفوا على إحدى عماراتي هذا يقول نبيعها والثاني يقول نؤجرها والثالث يقول نفعل بها كذا وكذا يقول انظروا يختلفون عليها وأنا لا أزال حي بين أظهريهم فما بالك لو هل سيبنون لي هل سيقدمون لشيء لله تعالى لذا أيها الحبة العبد يتأمر في هذه النعم ويشكر ربه جل وعلا عليها وفي الجعبة أيضا أحاديث أخرى حول ما ذكرت لكني أرى أن وقت الحلقة قد انتهى عنها ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذه الأمور في حلقة قادمة أسأل الله تعالى لي ولكم توفيق والسداد ونجعلنا ممن يشكرون الله تعالى على نعمهم التي ينعم الله تعالى بها عليهم والله تعالى جل واعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله